124. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 125. فإن انتهوا فإن غفور رحيم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 اسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير 119. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 110. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَرْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ثُمَّ أَفِلْهُ حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم او اشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا